Aku bersaksi لا tidak ada الله selain Allah. Aku bersaksi أشهد أن محمدا رسول الله حي على اليان الصلاة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 love